ومن يشاق الله فَإِنَّ الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركت تومها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفا الله على رسوله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 ما افا الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول وذل القربى واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين وابن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 الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يرتغون فضلا من الله ورضوانا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِ أَنْ من مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ مما مِمَّا أُوتُوا ولا يجدون في صدورهم حاجه مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلعون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفذ لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَإِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَ النَّمَاكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَعَذًا أَبَدًا وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَعَذَاً أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَا هُمْ وَلَإِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَ لانهم ولئن نصروهم ليولون الادبار ثم لا ينصرون لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنه أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله كبير بما تعملون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 هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبع له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.